اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق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 لا يابس إلا في كتاب مبين يا من يعلم ما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يا من لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يا خالق يا رازق يا بارئ يا مصور يا من له الأسماء الحسنى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبرنا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 آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم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 من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من قلوب لا تخشع ومن أعين لا تدمع ومن أنفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها اللهم لا تجعل بيننا وبينك كافر إسقنا حدا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم عمن من أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم يا مصرف القلوب صر اصرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضانا المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هملا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا تائبا إلا قبلته ولا ضالا إلا هديته ولا منحرف إلا هديته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عزبا إلا زوجته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لكرضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا على قضائها الله اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتدله عليه اللهم وحبب إليه الخير وأهله وكره إليه أهل الشر وأهله اللهم وخذ بيده في المضايق واكشف له وجوه الحقائق اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداك عدا الدين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم كلهم ولا تكن عليهم اللهم وسدد رميهم وثبت أقدامهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وقو شوكتهم واجعل الدائرة لهم اللهم وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا اللهم وعليك بعدوك وعدوهم اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أوليائك اللهم واضرب الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك بمعافاتك من عقوبتك وبك من لا نحصي ثنان عليك وأنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين